اي خدا واندي كريم بخشر برزو جليل اي خدا اي موسى وعيسى واحمد نوح خليل شاور اي غفران توما بانديكم زرزليل جد بلطفك يا اله من له زاد قليل مفلسون بالصدقيات عند بابك يا جليل رور الشمز زارم مزارم خيري توبريم غافر الزنبي اي أي خالقي برز رحيم لي ببول بي كرام كرحمتي خل يا كريم ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم انه شخص غريب مذنب عبدان دليل بندگر دور بین لا کور اینا روایت بسم الله بی گمان سرور زیاردولا یوی نداری سار اسمان قلب هر دم روشن و سما علو سار منه عصیان و نسیان و ساه بعد سار منك إحسان وفضل بعد إعطاء جزيل، بند يكاتو تدرقات كولوارو فرحسات زحمة درجي لدردو داخل تاكو أباد جرم تاواني لدو نايا وهدرش لحاد قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا يعاد. ولكن عني كل ذنب من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من من نفسي ان شند افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل سوء أعمالي كثير زاد طاعاتي قليل درد داخيها الندل دارو لكردي بابتي سختي جنجيراني نابا فارتوازي السخلتي بيرواكي عرز حال دفع ظلم نقبتي عافني من كل ذنب واخضي عني حاجتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل شعوري إحسانتو يا كائنات نيزي كدمول هر دلم الله برلي خلاص شعور هات بردر قيس خايتو هر أتو يربي غفور أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت ربي أنت حاسبي انت لي نعمل الوكيل اي خدعيت ابا بزير و رحمن و رحيم شارز امك ابو خزينه يعطو غفرانه عظيم بمبرجرجني رحمو شني نرمي نسيم ربي هبلي كنز فضلك انت وهاب كريم أعطني ما في ضميري دلني خير الدليل أي أميري عاصيان هستابك فتح فتو بعد فتور بعدوا بولي خداود دادوا توبين صور آخري هردي تدر لو جندك ميوان رور أين موسى أين عيسى أين آدم أين نور أنت يا صديق قصافي تب إلى المولى الجليل أي خدا واندي كريم بخشر برز جليل أي اي موسى وعيسى وإحمد نوح خليل شاوري غفران تومى باندي كمزور زليل